أَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا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 كريم الحكيم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره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 ثُمَّ النَّاسِ وَلَوْ حَرَّفْتَ بِمُؤْمِنِينَ